يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَمُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ تَكُبُّكُم فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْتَمَعُونَ ادُوا وَهُمْ فيها يختصمون تالله إن كننا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حمين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ان ربك هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوه ابن نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَدْرِي لَهُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَوْذَى